لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمار وكلبهم باسط ذراعيه, ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا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 اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كماء إِنْ أنزلناه من السماء مِنَ السَّمَاءِ نبات بِهِ فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وكان الله تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الدنيا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ ربه فَأَعْرَضَ عنها ونسي ما قدمت يدا إِنَّا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لفتاه آتِنَا غداءنا لقد لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا قال قَالَ أَرَأَيْتَ إذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ وما وَمَا أَنْسَانِيهُ الشيطان الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ قال قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نبغ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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنات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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أَحَدًا.